بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورد للقرآن ترتيلا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 وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ غُلًّا نَّعْمَةٌ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَ لَوْ وَجِحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غَصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا يوم ترزف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيباً مهيلاً إنا أرسلنا إليكم رسولاً شاهداً عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبيلا فكيف تتقون ان كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا ان هذه تذكرا فمن شاء اتخذ إلى ربي سبيلا ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثا وطائفه من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيقول من